بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس السابع عشر من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر جماد الآخرة سنة ثلاث و واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس نتناول فيه بقية مسائل الإجماع التي ابتدأناها في مجلسين سابقين هذا ثالثها والمسائل التي مضت في قضايا الإجماع متعددة بعضها يعود إلى حقيقته وشروطه وبعضها يعود إلى مسائله التي ينعقد فيها الإجماع وصور مما تقدم فيها خلاف كالإجماع السكوتي والأخذ بأقل ما قيل ومستند الإجماع كذلك فيما تقدم من المسائل بقي في الإجماع جملة من المسائل في آخر فصوله نأتي عليها في مجلس اليوم سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث هذه واحدة من المسائل التي تتضمن إجماعا وإن لم يكن إجماعا صريحا لو إن عصر جيل في الأمة اختلف علماؤه على قولين اثنين في مسألة ما فهل يجوز لمن يأتي بعدهم في العصر الذي يليه أن يحدث قولا ثالثا غير القولين اللذين انقرض عليه ما عصر من سبق هي مسألة خلافية أصلا فيها قولان للعلماء فما دخلها في الإجماع؟ قالوا هي تتضمن إجماعا غير صريح فإن انقضاء العصر على قولين اثنين يتضمن إجماعا ظنيا أنه لا يوجد الحق في غيرهما حيث دلت الأدلة الشرعية كما تقدم على عصمة الأمة عن الوقوع في الخطأ أو فقل العصمة عن ضياع الحق عن مجموع الأمة وجملتها فإذا كانت الأمة على قولين وانقضى العصر على ذلك في زمن الصحابة أو في التابعين فإن هذا يعني يقينا أنه لا يمكن أن يكون الحق في غير هذين القولين وإلا لزم منه أنه انقضى عصر كانت الأمة فيه كلها على غير الحق أو ضلت عن الصواب وهذا هو مستند إراد المسألة هذه في مسائل الإجماع فالمسألة إذن ذات خلاف فيها قولان للعلماء وانتهى العصر والجيل والزمن على هذين القولين فهل يجوز شرعا أن يأتي جيل وزمن بعده فيكون للأمة فيها قول سوى ذلك القولين قال رحمه الله وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث هذا الذي عليه الإمام أحمد وعامة العلماء ونص عليه الإمام الشافعي في الرسالة رحم الله الجميع ووجهه ما أسلفت من كون هذين القولين اللذين ينقرض عليهم من عصر يتضمنان إجماعا على عدم وجود الحق في غيرهما فوجود أو فزعم ودعوى وجود قول آخر سواهما يتضمن قدحا في ذلك ويتضمن أيضا نسبة للخطأ إلى مجموع الأمة في ذلك العصر وهو الذي لا تؤيده الأدلة ذهب أبو الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن هذا لا يمتنع أن تحدث الأمة قولا ثالثا بعد أن انقضى عصر على قولين اثنين ووجه ذلك أنه أصلا مسألة خلافية فإن الإجماع ويرد عليه ما تقدم قبل قليل في الإجماع الضمني الموجود في خلاف الأمة في الجيل السابق ثم تقول بالتفصيل لم يرده المصنف رحمه الله تعالى ولا إشارة إليه واختاره جمع من المحققين كالرازي والآمدي والطوف أيضا من الحنابلة وهو أنه إن كان القول الثالث رافعا للإجماع في القولين السابقين حرم وإلا فلا هذا تناقض كيف يكون قولا ثالثا يرفع الإجماع وأصل لا إجماع لا يرفع الإجماع الضمني أو الإجماع الجزئي الموجود في المسألة مثال ذلك مسألة توريث الجد مع الإخوة فيها قولان شهيران للصحابة رضي الله عنهم قول الأول أن الجد يحجب الإخوة كالأب والقول الثاني بتشريك الجد في الميراث مع الإخوة هذان قولان وعلى كلا القولين في الجد وارف المجمع عليه في القولين توريث الجد فلو جاء قول ثالث بأن الإخوة يحجبون الجد سيكون قولا رافعا للإجماع فيمتنع وإن حكى ابن حزم رحمه الله في المحلة هذا القول لكن لم ينسبه إلى أحد فإن وجد هذا القول بعد زمن الصحابة يمكن أن يعد مخالف الإجماع فيرفض على هذا القول إما بمنع إحداث قول ثالث مطلقا أو حتى على القول بالتفصيل فيكون هذا القول ممتنعا طيب وما مثال إحداث قول ثالث لا يرفع الإجماع أو لا يخالف القولين السابقين قالوا كمسألة فسخ النكاح بالعيوب الأربعة أو الخمسة في كلام بعض الفقهاء الجنون والجذام والبرص والعنة والجب في الزوج أو الرتق والفتق في الزوجة، فمن قائل إن النكاح يفسخ بهذه العيوب كلها وقول آخر أنه لا شيء من هذه العيوب يفسخ النكاح إنما هو الطلاق أو الخل فهذان قولان فلو وجد قول ثالث في المسألة بأنه يفسخ النكاح ببعض هذه العيوب دون بعض فما وقع هذا القول قال هو آخذ بكل من القولين بطرف فلو قال أرى أن النكاح يفسخ بالجنون والجذام فقط أو أخذ المرضين الجذام والبرص فقال يفسخ النكاح بهما دون غيرهما من العيوب فهو أخذ من القول الأول بطرف ومن القول الثاني بطرف فلا يكون رافعا للإجماع في المسألة، فيكون هذا القول عند القائلين بالتفصيل مأذون به ولا يرفع الإجماع ولا يعارضه. القول بمس بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا، ويقابله عدم نقض الوضوء من مس الذكر مطلقا. فلو افترضنا إجماعا عقد على هذين القولين يعني انقرض الزمن على هذين القولين، ثم جاء في الأمة عالم ومجتهد فقال قولا بالتفصيل أنه ينقض إن كان المس بشهوة وإلا فلا هذا لن يكون قولا ثالثا رافعا لمن عقد عليه الإجماع في مسألة فسخ النكاح بالعيوب أيضا يؤثر قول عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أن الفسخ بهذه العيوب حق للزوجة دون الزوج لأن الزوج له الطلاق خيار في الفراق وليس ذلك للزوجة فيكون الحق في فسخ النكاح لها دونه هذا قول ثالث لكنه لا يرفع أو لا يعارض لا يكون قول الرافع للقولين السابقين وعلى هذا ينزل التفصيل في تلك المسائل ومن ذلك أيضاً في المسائل وأورد لكم المسألة فذكروا هل هي مما ترفع الإجماع أو لا ترفعه مسألة قول الحنكية إجابة النية في التيمم دون الوضوء لأن التيمم عبادة بالتراب فتفتقر إلى النية لرفع الحدث فيشترط النية في التيمم دون الوضوء والجمهور على اشتراط النية فيهما في الوضوء والتيمم معا هذان قولان فلو جاء قول ثالث بعدم إيجاب النية فيهما لا في التيمم ولا في الوضوء فهل يكون من الرافع للقولين أو مما لا يرفعه لما أحسن لأن في القولين التيمم تشترط له النية فعلى هذا القول سيخالف الإجماعة في القولين السابقين على اشتراط النية في التيمم وهو يقول لا تشترط النية في التيمم مع أن هذا القول ينسب إلى زفر ابن الهوذي رحمه الله تعالى من فقهاء الحنفية ومثاله أيضا اختلاف الفقهاء في تحريم سباع الوحش فحيث يقول الجمهور أو حيث يقول الحنفية تحديدا إن سباع الوحش كلها حرام أكلها ورواية عند المالكية أنها ليست محرمة بل مكروهة كراهة تنزيه لا كراهة تحرين والقول بالكراهة يعني الحل الحل مع الكراهة هذان قولان متقابلان وهذا مثال افتراضي لأنه لا إجماع في المسألة والقول المذهب عند المالكي عند الحنفية والشافعية بتحريم بعض سباع الوحش دون بعضها يعني أن يقولوا بحل أكل الضبع مثلا وهو من سباع الوحش فكونه يباح من سباع الوحش الضبع وبعض الحيوانات ويحرم باقيها هل هذا القول مما يخالف القولين السابقين أو لا لا يخالف هذا أمثلة ينظر فيها الناظر إلى القول الثالث وموقعه من القولين اللذين عقد عليهما الزمن الذي قبله أو الجيل الذي قبله فينظر إلى موضعه منه هل يكون رافعا أو لا فإذا الذي عليه طائفة من المحققين هو القول بهذا التفصيل الرازي والآمدي والطوفي من الحنابلة وارجح كذلك أبو إسحاق الشرازي والقرافي أيضا في التنقيح وابن السبكي في جمع الجوامع نعم. لا تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا لا تفصيل من نظر إلى هذه اللفظة لا تفصيل يعني وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث لا تفصيل هل هذا عطف عليه؟ ظاهر كلام المصنف ليس كذلك لأنه اقتصر على المذهب في تحريم إحداث القول الثالث وأما القول بالتفصيل فقال به بعض فقهاء الحنابلة كما تقدم ذكره كالطوف ونحوه لكن المذهب تحريم إحداث قول ثالث فيقون تمام الكلام هنا ولهذا لما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله لما سئل عن قراءة الجنوب شيئا من القرآن وهنا قولان للصحابة أنه لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن وفيه حديث ضعيف وقال بعض الصحابة يقرأ ما شاء وأن الجنابة لا تمنع قراءة القرآن بل تمنع مس المصحف فنقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للجنوب أن يقرأ بعض آية قال بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله هذا مذهبنا لأنه آخذ من كل طرف من قول الصحابة بشيء القائلون لا يقرأ شيئا مطلقا والقائلون بجواز القراءة مطلقا فقال يقرأ بعض آية فرخصة فيه وهذا لا يعني خروج المسألة عن تقرير المذهب في تحريم إحداث قول ثالث قول المصنف بعدها لا تفصيل يعني لا يحرم احداث قول تفصيلي إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا نذكر المسألة أولا اختلاف العلماء في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا وهي ذات شبه بالمسألة السابقة السابقة فيها قولان في مسألة والآن عندنا مسألتان مختلفتان فيهما قولان مختلفان فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ ضرب بعض الأصليين للمسألة مثلا قالوا مثل إيجاب النية في الوضوء وعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بابان مختلفان هذا في الوضوء وهذا في الاعتكاف فلو قال بعضهم تشترط النية في الوضوء ولا يشترط الصوم للاعتكاف وجاء قول آخر بعكس ذلك فقال لا تشترط النية في الوضوء ويشترط الصوم لصحة الاعتكاف فهل يجوز إحداث قول ثالث يعني بالنفي فيهما أو بالإيجاب اشتراط الأمرين فيهما لكن المثال ضعيف كما يذكره بعضهم وليس الذي عليه تتوجه المسألة والأقرب إلى هذه المسألة في المثال أن تكون المسألتان ذات حكم واحد في أصل المسألة واختلف فيهما المأخذ أو التحد فيتجه الخلاف مثال ذلك توريث العمة والخانة فإذا قلت إن ما المسألة فيها علة القرابة وهي الرحم فإما أن يقال بتوريثهما معا أو بعدم توريثهما معا فلما يأتي قول ثالث بالتفصيل فيورث إحداهما دون الأخرى فهنا يتجه السؤال هل يجوز إحداث قول ثالث فيقول تورث العمة دون الخالة إن كان المأخذ واحدا امتنع لأن علة الرحم الموجودة في العمه موجودة في الخالة فإن كانت موجبة أو مقتضية للتوريث وجب استواءهما في الحكم به وإن لم تكن العلة مقتضية وجب منعهما معا فأما إن اختلف المأخذ كأن يقول القائل نورث العمة لشبهة الإدلاء بالأبي ولا تورث الخالة لإدلاء بالأم فإذا اختلف المأخذ جاز أن يقول تورث العمة دون الخالة وهكذا هذا قول المصنف قال لا تفصيل يعني لا يحرم إحداث قول إن كان فيه تفصيل عندما يختلفون في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا فيكون إحدى المسألتين فيها إثبات وفي الأخرى نفي والقول الآخر في المسألة يكون بالعكس فيهما فلا يجوز مخالفة قولين إلا على قول التفصيل كما أشار المصنف رحمه الله ولا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول قال رحمه الله تعالى لا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول فائدة هذه المسائل يا إخوة مسألة هل يجوز إحداث قول ثالث وهل يجوز إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا إحداث قول فائدة هذه المسائل في باب الإجماع هو معرفة الموقف من الأقوال الاجتهادية الحادثة في الأمة هل هي تجديد في الفقه أم هو إحداث يناقض الإجماع وهذا مهم وضبطه في الأعصار المتأخرة في الأمة ملح جدا وأهل العلم يتعاملون مع الأقوال الحادثة والاجتهادات المعاصرة بناء على ضوابط وأصول في أصول الفقه تؤصل المسألة بمثل هذه القواعد فأن ينظر إلى إحداث قول في مسألة تتعلق بأحكام العبادات أو بأحكام المعاملات أو فقه الجنايات أو الأسرة والأحوال الشخصية وقد كثر اللغط كثيرا في تناول الأحكام الشرعية لكثرة من يخوض فيها من غير المختص ومما ليس من أهل العلم الشرعي فها هنا يكون أحد الأصول التي يبنى عليها اتخاذ المواقف من تلك الأقوال هو معرفة موقعها هل هي في قائمة التجديد في الفقه والنظر الاجتهاد المقبول السائق أم هو في الابتد في الاحادث الخارق للإجماع فكيقال كيف إجماع والمسألة أصلا فيها خلاف وما أشرنا إليه من الإجماع الضمني الذي يتضمنه أقوال الأمة أو الأمة في أجهالها السابقة قوله ولا دليل أو علة آخرين يعني عطفا على قوله لا يحرم قال لا تفصيل يعني لا يحرم إحداث تفصيل أي أيضا لا يحرم إحداث دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول هل يجوز أن يأتي في الأمة عالم فقيه مجتهد فيورد للمسألة الشرعية دليلا لم يذكره الأوائل لم يذكره من سبق من جيل الصحابة أو التابعين قال المصنف لا يحرم ووجه ذلك أن المسائل ذات تعدد في الأدلة وعدم إيراد الأمة لذلك الدليل بعينه فيما سبق من عصر أو زمن يعني لم يذكره الصحابة فليسوق للتابعين إراده لم يذكره الصحابة والتابعون فهل يجوز لأتباع التابعين إيراد هذا الدليل أو التعليل الجواب نعم وأنه لا يمتنع لأنه اجتهاد لم يخالف إجماعا ولأن الأمة فيما سبقت لم تنص على فساد أي دليل سوى الذي ذكروه أو أي تعليل غير الذي يريدونه، فبالتالي لا يمتنع ولما أوردها المصنف؟ لأن من العلماء من قال يمتنع إراد الدليل أو التعليل الذي لم يذكره من سبق في الأمة لوجه الشبه بالمسائل السابقة يتضمن إجماعا فكونهم حصروا أدلة المسألة فيما أوردوه ولم يخرجوا عنه فهو يتضمن إجماعا على عدم وجود دليل سواه أو إن شئت فقل يتضمن نسبة الأمة إلى ذهورها عن ذلك الدليل وضياع جزء من الحق وهذا ممتنع بحسب أدلة عصمة الأمة عن الخطأ والضلال والجواب طالما تقررت المسألة بأدلتها فعدم إرادهم للدليل أو وقوفهم عليه لا يعني ضياع الحق لثبوته وتقرره بأدلة سواه وهذا من باب توارد الأدلة على المدنور الواحد وكذلك التعليل على الصحيح من أن الحكم الواحد يجوز تعليله بأكثر من علّة فإراد بعض الأمة أو الإراد الأمة في زمن ما لبعض التعليل لحكم ما لا يعني عدم وجود علة سواه فلهذا قال المصنف رحمه الله لا دليل أو علة آخرين يعني لا يحرم إحداث دليل أو إحداث تعليل غير ما ذكر فيما سبق في أعصار الأمة قال أو تأويل لا يبطل الأولى تأويل يعني تفسير وإراد معنى نص شرعي والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاث قرؤ الخلاف منحصر في الأمة على قولين في تأويل الآية أن القراء إما هي الأطهار أو الحيض قولان لا تارث لهما منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلى زمن الآئمة الفقهاء المجتهدين رحم الله الجميع ومن بعدهم فماذا لو جاء؟ مدعي للاجتهاد فأحدث تأويلا جديدا في معنى القرء في الآية وقال أنا أقصد أو قال إن القرؤ هنا بمعنى الأشهر فتكون ثلاثة قرؤ بمعنى ثلاثة أشهر أو أحدث أي معنى قال رحمه الله لا يجوز إحداث تأويل إن كان يبطل الأول فأما التأويل الذي لا يبطل الأول يعني إراد معنى فإنه سائغ سائغ قال لا دليل يعني لا يحوم وحداث دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول فإن أبطله كان حراما ومرفوضا في الأمة وهذه أيضا فائدة جليلة جدا لإغلاق الباب وبناء السدود في وجه العابثين بالنصوص الشرعية في أعصار الأمة المتأخرة لألا يتسورا على جدار الشريعة وسورها العظيم أي متسلق فيعبث في دين الله ويقول بهوى نفسه وفكره القاصر في معاني النصوص الشرعية ما لم يتكلم به سلف الأمة وها هنا سيقال في الأغالية والشبهات هذا احتكار للمعرفة وحصر في الحق ومصادرة للأراء وهذه نصوص تقبل الاجتهادات والتفسير وليس شيء من أقوال البشر مقدس أو معصوم فديمة احتكار العقول في الأمة ولما إغلاق الباب ونحو ذلك وها هنا جملة من المنطلقات الشرعية التي يبني عليها علماء الشريعة الموقف هذا منها أن إحداث تأويل جديد لم يكن عليه من سبق في عصور الأمة يعني ضمنا أنه حق غاب عن جملة الأمة في ذلك القرض والأدلة الشرعية تدل على عصمة الأمة من ذلك فقبوله يعني الاعتراف بضياع الحق عن الأمة في زمن ما أو عصر ما ذكر ذلك الآمدي عن الجمهور ونسب إلى الجمهور جواز إحداث التأويل الجديد الذي لم يقل به أحد لكن منع ذلك القاضي عبد الوهاب لأنه في حكم إجماعهم على معنى الآية في إفتاء أو حادثة ما نصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ابن مفلح تلميذه رحمه الله دفعا لتقال ومراد شيخ الإسلام دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف فإنهم أحدثوا هذا ورأى شيخ الإسلام أن من الأبواب التي يغلق بها ذلك العبد هو إسناد هذا إلى خرق للإجماع فإن قيل أين الإجماع وهم أي السلف أصلا على قولين في تأويل الآية مثلا فيقال هو الإجماع المتضمن في هذين في ذينك القولين على أنه لو كان قول ثالث لم يقولوا به في تأويل ذلك النص لكان نسبة للأمة في مجموعها إلى ضياع الحق عنها وإلى ضلالها عن هذا الوجه الذي يزعم تأويلا للنص والله أعلم واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجمع هذه المسألة فيها قولان في كل مذهب من المذاهب الأربع مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة صورة المسألة هل يجوز للعصر الثاني أن يتفق على أحد قولي إن قرض عليهم العصر السابق وقد استقر الخلاف يعني في المسألة قولان وانقرض عليهما زمن الصحابة رضي الله عنهم هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحد هذين القولين فيكون إجماعاً؟ يرفع الخلاف السابق ويزيله قال رحمه الله اتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف بهذا القيد الذي هو استقرار الخلاف ما معنى استقرار الخلاف؟ أنه انقرض العصر والقولان قائمان. ثم يأتي عصر بعده والخلاف مستقر يعني ما زال محفوظا وباقيا أما قبل استقرار الخلاف فإنه لا يزال مستمرا متوارثا فيمكن عندئذ أن يكون هنا نظر في اختيار أحد القولين كيف يبقى الخلاف غير مستقر بعدم انقراض العصر بأن يبقى من الصحابة أحد أو إن كانت المسأل زمن التابعين فيبقى فيهم أحد وقد تقدم بك أن مذهب الحنابلة اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع فما لم ينقرض العصر بموت مجتهدي ذلك العصر المجمعين على حكم المسألة من عقد الإجماع فلو طال زمن بعض الصحابة وتأخرت وفاته فأدرك زمن التابعين هل يجوز أن يقول الخلاف إلى إجماع على هذا القيد؟ نعم لأن الخلاف لم يستقر لكن إذا مات آخر واحد من الصحابة فقد استقر الخلاف مثال ذلك حد الصمر وقد اختلف فيه على أربعين أو ثمانين جلدة، ثم آل الاتفاق على ثمانين وكذلك القول في خلاف في نكاح المتعة إباحة وتحريما ثم آل الأمر إلى الاتفاق على المنع والتحريم خلافهم في جواز بيع أم الولد وعدم جوازه ثم آل الأمر إلى القول بالمنع فالسؤال هنا في المسألة هل ذلك ممكن هل سيكون العدول عن القولين إلى أحدهما واختياره إجماعا يرفع الخلاف السابق قال رحمه الله واتفاق عصر ثاني على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه يعني لا يرفع الإجماع طيب هل يكون ماذا يكون ماذا يكون يكون قولا راجحا في الأمة عند التابعين لكن هل سيأتي من بعدا فيقول أجمعت الأمة على كذا فيقال أين الإجماع؟ قال هذا هو اتفاق التابعين على هذا القول لا يكون إجماعا لأن اتفاقهم سيكون ترجيحا لأحد القولين ويبقى القول باقيا لأنه لا يسقط بموت قائله مات القائل؟ بأحد هذين القولين المتروك في الزمن الذي بعده لكن المذهب كما يقولون المذاهب لا تموت بموت أربابها ويبقى القول وإنما ما تصاحبه هذا مأخذ هذا القول قلت لك إنه قول في كل مذهب من المذاهب الأربع والمسألة محل خلاف في المذاهب الأربع قال رحمه الله وإلا فإجماع يعني إن لم يستقر الخلاف وذكرت لك ما المسألة إلا لم يستقر الخلاف بأن يبقى أحد من زمن الأول الذي حصل فيه الخلاف على قورين في المسألة فبقي فإن الخلاف لم يستقر وعندئذ يجوز أن يجمع على أحد القورين فيكون إجماعا هذا تخريجا على قاعدة المذهب في اشتراط انقراض العصر فإذا لن استقرار الخلاف إجماع على تسويق الخلاف فلا يرفعه إجماع إذن هذا على أحد القولين في المسألة وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما وقول عند المالكية كذلك وقول عند الحنفية وأما من خالف فأيضا طائفة من المذاهب كلها هو قول عند الحنابل اختاره أبو الخطاب وكذلك قال به أكثر الحنفية واختاره الرازي من الشافعية وجمعون والباقي من المالكية كل مذهب تجد فيه قائلا بأن اختيار أو اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول يكون إجماعا وطائفة تقول لا يكون إجماعا في المسألة محل خلاف نعم. ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا هذا في العصر نفسه فيها خلاف والعلماء فيها على قولين فماذا لو مات؟ أرباب أحد القولين ثانيا القائلون بالجواز هل موتهم موت لمذاهبهم الجواب لا فالمذاهب لا تموت بموت أرباب قال لو مات أو ارتد والعياذ بالله أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا وهذا ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق ورجحه أكثر الأصوبيين ومقابله قول ضعيف أنه بموت أرباب أحد القولين أو ردتهم والعياد بالله يصير إجماعاً لأن الباقي قد صار لأن الباقي قد صار كل الأمة فقولهم أصبح قول الأمة جميعا فيكون إجماعاً بهذا الوجه وهذا الذي رجحه الإمام الرازي واختاره الصفي الهندي نعم واتفاق مشتهدين عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع تقدم قبل قليل اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول الآن ننتقل إلى صورة أخرى علماء العصر نفسه وقد اختلفوا في مسألة ما حادثا واجتهدوا فيها فذهبوا إلى قولين هل يجوز لهم أن يعدلوا عن أحد القولين فيتفقوا على القول الآخر فيكون إجماعا يعني إن شئت فقل هل يسوغ أن يكون إجماع سبقه خلاف في العصر الواحد هل يجوز الإجماع أن يعقد عن خلاف سابق هذه صورة المسألة قال رحمه الله واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع ليش قال وقد استقر أنه قبل استقرار الخلاف هي مرحلة مشورة ونظر واجتهاد وتفكر وتداول في الرأي وهذا الذي عليه أكثر إجماعات الصحابة رضي الله عنهم بدءا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفاوت آرائهم واختلافهم بادئ الأمر في مسألة مكان دفنه صلى الله عليه وسلم ثم اتفقوا أن يكون في حجرة عائشة رضي الله عنها عملا بالنص الشرعي أنه يدفن الأنبياء حيث تقبض أرواحهم واختلفوا كذلك في مسألة الاستخلاف واختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما تفاوت المهاجرون والأنصار آل الأمر إلى الاتفاق ثم كذلك كان الاختلاف بادئ الأمر في قتال المرتدين وكذلك كان الخلاف بادئ الأمر في مسألة جمع المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه وعنهم جميعا فهذه أمثلة لا يقال إن الخلاف فيها استقر ليش؟ لأنهم كانوا يتداولون الرأي وكانوا يتفاوتون في النظر لأنهم أولوا نظر واجتهاد ويتفاوتون في تقرير المسألة فلما يقول الأمر قال فشرح الله صدري لرأي أبي بكر وأطبق الصحابة على قوله رضي الله عنهم جميعا فهذا ليس محل مسألتنا محل مسألتنا اتفاق مجتهد العصر بعد اختلافهم وقد استقر فهل يكون إجماع قلت لك مثل خلاف في حد الخمر على ثمانين وأربعين عصر الصحابة باقم هل يجوز أن يقال في زمن عمر أصبح ثمانين حتى هجر القول الأول ولا يكاد يذكر ولا يقول به قائل هل يسمى هذا إجماعاً؟ وقد استقر الخلاف كذلك مسألة يعني حتى بعض الأصول يقول قد يعز وجود مثال صحيح للمسألة لكن إن وجدت فهي نادرة كالخلاف في نكاح المتعة إباحة وتحريمة الخلاف كما قلت لك في مسألة بيع أم الولد قال علي رضي الله عنه ثم اتفق رأينا على كذا فهذه أمثلة وإن كانت محصورة وقد ينازع فيها ولا تسلم من كل وجه إما لدعوى أن الخلاف استمر كما في نكاح المتعة فلا يصح دعوى عقاد إجماع صحيح بمعنى الإجماع لأنه بقي من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع بقية يقول بالقول الآخر المرجوح لكن أن يقال هو إجماع قد لا يتحقق فقد ينازع في الأمثلة ولهذا قال رحمه الله تعالى اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع أما من شرط انقراض العصر الذي يشترط انقراض العصر فالمسألة عنده جائزة مطلقة ليش؟ من يشترط انقراض العصر هم الحنابلة فالمسألة جائزة عندهم مطلقا ليش؟ لأن الإجماع لم ينعقد لم يستقر نحن نقول هل يت... إذا اتفقوا على أحد القولين في عصرهم إذا ما زلنا في العصر نفسه ولم ينقرض فلم ينعقد الإجماع بعد ولم يستقر نعم ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف فيما يتوقف فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة لا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه يعني فيما يتوقف صحة الإجماع عليه ما محل الإجماع يعني ما الموضوعات التي يصح انعقاد الإجماع عليها جملة من المسائل شرعية ولغوية ودينية ودنيوية كما سيأتي ذكره في القضايا الشرعية أو الدينية لا يصح عقاد الإجماع فيما يتوقف عليه صحة الإجماع صحة الإجماع على إيش توقفت يعني سنرجع إلى أول لقاء مد ما المستند الذي جعل الإجماع في الأمة دليلا شرعيا وحجة الكتاب والسنة، وكذلك جعلناكم أمة وسقة وعموم الأدلة التي تقدمت في بيان فضل الله على الأمة وتزكيتها وذكر كونها على الحق والشهادة لها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ومنها لا تجتمع أمة على ظلاله. إذاً مستند صحة الإجماع أدلة الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة متوقفة. على عقيدة وهي الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثت أنت أصلاً ما بقوله إلا لإيمانك برسالته فإذا لا يصح أن تقول الدليل على صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة على ذلك يقولون هذا لا يصح أن تستدل فيه بالإجماع لألمك لأنك تستدل على صحة الإجماع بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أردت أن تثبت صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع لازم من ذلك الدو. قالوا هذا لا يصح الاستدلال عليه بالإجماع استدل بأدلة أخرى سواها وكذلك الشأن في وجود الله تعالى مثلا قال لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة نعم ويصح في غيره في غير ماذا؟ في غير ما يتوقف صحة الإجماع عليه ويصح في غيره ديني كنفي الشرك أو عقلي كحدوث العالم العالم كحدوث العالم أو دنيوي كرأي في حرب أو لغوي الأمور التي ينعقد فيها الإجماع إما أن تكون دينية أو عقلية أو دنيوية أو لغوية وهذا على مذهب من يرى الإجماع صحيحا في كل ذلك من حيث التعريف الاصطلاحي اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ومن يحصره بالحكم الشرعي يقول في التعريف اتفاق مجتهد الأمة في عصر على حكم شرعي ولا في الاصطلاح أنت تعرف الإجماع الاصطلاحي أو تعرف الإجماع الشرعي فإن كان الإجماع الشرعي فهو الإجماع على حكم يتعلق بالشريعة فيه حكم من الله عز وجل أما الإجماع من حيث هو قد يكون إجماعاً لغوياً أن يجمع النحويون على رفع الفاعل وعلى وجوب تقديم المبتدأ وتجويز تأخيره لمسوغ وهكذا فهذه إجماعات لغوية فهذه إجماعات لغوية وهناك إجماعات دنيوية وإجماعات عقلية المقصود بالعقلية التي لا يتوقف إثباتها على الدليل الشرعي بل على المقتضى العقلي وهذه كثيرة جدا أيضا قال كحدوث العالم يعني يثبت بالدليل العقلي وأن العالم مخلوق وإن لم يأتي به دليل شرعي يصح اسناده أيضا إلى الإجماع فيقوم الإجماع على الأمور العقلية والدنيوية واللغوية والدينية كذلك على حد سواء في الأمور الدينية ذكر مثالا كنفي الشريك عن الله عز وجل فإن هذا مما يصح الاستدلال عليه بالإجماع وكرؤية الله عز وجل يوم القيامة لأهل الجنة فإن هذا من مسائل الدين ويصح إثباته ودعو الإجماع عليه ليقال إن خلاف المعتزلة في المسألة حادث مخالف لإجماع من سلف في الأمة فلا عبرة به وكالإجماع على وجوب الصلوات الخمس فلو زعم زاعم بوجوب صلاة سادسة أو بنقص وجوب صلاة من الخمسة أو نفي الوجوب عنها سيكون مخالفا للإجماع هذه لا إشكال فيها إنما الإشكال في الأمور العقلية والدنيوية هل ينعقد فيها إجماع؟ أما الأمور العقلية فقد ذهب إمام الحرمين إلى عدم صحة الاستدلال عليها بالإجماع مطلقة قال رحمه الله أما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات يعني الأمور المنقولة بالرواية في الشريعة ولا أثر للوفاق في المعقولات فإن المتبعة في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق والأدلة العقلية مستندها العقل فإن دل عليها الدليل عقلا ثبت وإلا فلا الإجماع يقويها ولا نفيه يضعفها هذا مذهبه وقد تفرد به رحمه الله والشراز رحمه الله حدد أيضا من العقليات بعض القضايا في الأصول لا في الفروع أما الأمور الدنيوية قال كرأي في حرب هل يجب فيه العمل بالإجماع؟ يعني مثلا لو قلنا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن تقسيم الجيش في الحروب والجهاد ينقسم خمسة أقساء إلى ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب قلب الجيش هذا إجماع منهم وكانوا لا يخرجون لغزو أو جهاد إلا بهذا التقسيم الخماسي للجيش وهذا أمر دنيوي وليس أمرا تعبدين هل يقال هذا إذا صح فهو إجماع سيكون ملزما فيما بعد قال رحمه الله يصح التمسك به في الأمور الدنيوية كرأي في حرب والآخرون منعوا ذلك ومما رجحه الغزالي والسمعان كذلك والطوفي من الحنابل أن الأمور الدنيوية تخضع لتحقق المصالح فحيث تحققت توجه العمل به ولا يرفض بدعوة الإجماع لحصول ذلك في ما سبق والله أعلم فصل ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا هذا آخر فصل ختم به مسائل الإجماع قال رحمه الله ارتداد الأمة جمعا أن تكون الأمة قد ارتدت عن الدين والعياذ بالله قال جائز عقلا لا سمعا من حيث العقل كما يقول الآمدي لا شيء يمنع منه عقلا من تصوره عقلا لا سمعا يعني فإن الأدلة الشرعية دلت على عدم ارتداد الأمة كافة أي أدلة كل دليل ثبت منه بقاء الحق في الأمة إلى قيام الساعة مثل أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وألفاظه متعددة جدا في روايات السنة ومثل القائم لله بحج إلى يوم القيامة هذه كلها تدل على بقاء الحق في الأمة إلى يوم الساعة فارتداد الأمة كلها ممتنع شرعا لا عقلا قل عقلا ما في شيء يمنع من تصوره لكنه شرعا ممتنع وحقيقة أنا لا أدري ما فائدة المسألة وإرادها والبحث فيها لأنك تتكلم على أمر فرضي وقد دل الدليل الشرعي على عدمه فمناقشة إمكان ذلك عقلا أو شرعا لا وجه له ويعني الأدلة التي دلت على ذلك ترد على قول بعض من يجوز ذلك شرعا كابن عقيل مثلا وبعض الأصوليين يقولون لا إشكال يعني حتى الأدلة التي دلت على عصمة الأمة عن الحق إنما دلت على الأمة أمة الإسلام فما إذا ارتدت كافة فهي لم تعد من الأمة طيب السؤال المرتد من هو إذن إلّا لم يكن قبل الردة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما لا طائل من ذكره نعم. ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به هل يجوز أن تجهل الأمة جميعها في زمن ما حكم مسألة ما شرعية؟ قال الجواب إن كانت المسألة يتعلق بها تكليف وأداء حكم واجب فإنه لا يجوز أن تطبق الأمة على الجهل بها لأن إطباق الأمة على الجهل بها مؤداه غياب الحق عن الأمة وضلالها عن الهدى وهذا ممتنع شرعا فأما إن كانت المسألة ولو كانت شرعية لا يترتب عليها التكليف فإنه لا بأس أن يغيب الحق فيه عن الأمة لعدم إفضائه إلى باطل أو ممتنع شرعا قالوا كمسألة المناقب والتفضيل بين الصحابة بعضهم على بعض تفضيل عمار على حذيفة أو العكس رضي الله عنهم جميعا فلو غاب عن الأمة كلها في عصر ما الحق في المسألة فهل هذا سائغ الجواب هذا لا يعارض الأدلة التي دلت على عصمة الأمة عن الخطأ لعدم يقوع الأمة هنا في ضلالة في الدين حيث لا يترتب عليه تكليف نعم ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به لن لانقسامها لن قسامها لن يعني لا يجوز قال يجوز اتفاقها على جهر ما لم تكلف به لن يعني لا يجوز انقسام الأمة فرقتين نعم لا لن فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى هذا لا يجوز أن تنقسم الأمة كلها إلى فرقتين كل فرقة تكون مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى مسألتان ذات حكم واحد مثل ذهب فرقة في الأمة إلى أن العبد يرث وذهاب طائفة أخرى في الأمة إلى أن القاتل يرث القاتل العمد يرث طيب والشريعة تقول مأخذ ما المسألتين واحد فلو ذهب نصف الأمة إلى القول بتوريث العبد ونصف الأمة إلى القول بتوريث القاتل فالذي حصل أن مجموع الأمة وقع في الخطأ منقسما إلى قسمين فهل يجوز هذا؟ قال لا يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مجموع القولين فيه إجماع على الخطأ مجموع القولين فمن نظر إلى اتحاد الأصل أصل المسألة منع قال الأمة كلها أخطأت في أصل المسألة وهو التوريث مع وجود المانع المانع هنا الرق والمانع هنا القتل فمن نظر إلى أصل المسألة قال الأمة كلها وقعت في الخطأ ومن نظر إلى تعدد الفروع هذا فرع وهذا فرع قال لم ينعقد لم ينسب الخطأ إلى مجموع الأمة بل وقع الخطأ في نصف الأمة في مسألة وإلى نصفه الآخر في مسألة والمصنف رحمه الله عملا أو رجح على القول الأول ولا عدم علمها بدليل اقتضاء بدليل اقتضاء حكما لا دليل لا دليل له غيره لا عدم علمها يعني أيضا لا يجوز عدم علم الأمة كلها يعني لا يجوز أن تجهل الأمة دليلا على حكم ليس له دليل سوى إذن لو كان للحكم دليل آخر هل يجوز أن تجهل الأمة دليله الثاني؟ جواب نعم وقد تقدم أنه لا يمتنع إحداث دليل أو علة آخرين فلا حرج أن تجهل الأمة دليلا لكن بشرط أن لا يكون هذا الدليل الوحيد لحكم مسألة لا دليل له غيره ليش؟ لأنه لو كان الدليل الوحيد وافترضنا جهل الأمة به ويتعلق به حكم سيقول إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين كلاهما باطل الأول أن تعمل الأمة بالتشهي بالهوى لأنها جهلت الدليل على الفرض وال... وال... وال... والافتراض الثاني أن تتوقف عن العمل فإما أن تعمل لكن لا تعلم الدليل فستعمل بالهوى أو أن تتوقف عن العمل فلا تؤدي مراد الله عز وجل في تلك القضية وكلاهما باطل فإذا سنقرر أنه لا يجوز غياب أو جهل الأمة كلها بدليل حكم لا دليل له غيره هذا الفصل كان به تمام الحديث عن مسائل الإجماع وسنشرع في فصل يسير مقدمة لمسائل السنة ودليلها وهو مشترك بين أدلة الكتاب والسنة والإجماع نعم. فصل يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسناد هذا المبحث مشترك بين الأدلة الشرعية الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع يشترك لأن كل من الكتاب والسنة والإجماع فيه مطلوب وهو المتن متن الكتاب لفظ الآية متن السنة هو الحديث أو الأثر الذي ينتهي إليه السند متن الإجماع هو دعوة الإجماع في مسألة ما كل من الإجماع والسنة والكتاب يروى فالكتاب يروى يقرأه القارئ نقلا عن شيخه عمن من أخذ عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك السنة وكذلك الإجماع يلقل فيه من حكاه نقلا عن من رواه نقلا عن من حصل عندهم الإجماع زمن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم قال يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند ويسمى إسناده وإن كانت الأدلة الثلاثة تشترك إلا أنه أكثر ما يستعمل في دليل السنة وعليه مدار عمل المحدثين واشتغالهم به قال ويسمى إسناد وقدم المصنف بهذا المبحث قبل ما سنشرع في المجالس القادم إن شاء الله في دليل السنة وتقسيم الخبار ومسائل دليل السنة لأن أول مراتب العمل بالدليل النظر في ثبوته يثبت ثم بعد ثبوته يتكلم عند دلالته ومن الذي يستفاد منه هذا المبحث إذن مشترك فقط ويعرف السند والمتن والخبر لا غير نعم يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا وهو إخبار عن طريق المتن ومتن وهو المخبر وهو به إخبار عن طريق المتن وهو إخبار عن طريق المتن ومتن وهو المخبر به إذا اشترك الكتاب والسنة الإجماع في سند ومتن سند قال إخبار عن طريق المتن ومتن هو المخبر به السند الطريق الموصل إلى المتن كما يقول المحدثون والمتن هو ما ينتهي إليه السند أصل السند في اللغة ما يسند إليه أو هو مرتفع من الأرض والمتن لغة يرجع إلى معنى الصلابة ولهذا يقال في, في الإنسان وفي الدواب متنه يعني ظهره وهو قوام صلبه قال السند هو إخبار عن طريق المتن بأن ينقل ما الطريق الذي أوصله إلى المتن والمتن هو المخبر به سواء كان آية أو حديث أو دعوة الإجماع نعم والخبر ما يدخله صدق وكذب هذا تعريف الخبر وحد الخبر اصطلاحا امتنع طائفة من العلماء عن حده إما لعسره وإما لأنه ضروري كما رجحه الرازي يعني الشيء الضروري المعلوم ضرورة لا يحتاج إلى حد وتعريف وذهب الأكثرون إلى تعريفه وتفاوتوا جدا في تعريف الخبر اختار المصنف رحمه الله هذا منها قال ما يدخله صدق وكذب الخبر هو هو نوع من الكلام هو هذا في تقسيم الكلام الكلام إن يحتمل الصدق والكذب فهو خبر وإن لم يحتمله فهو إن يعني فرق بين أن تقول قام محمد أو دخل زيد فلقائل أن يقول عن هذا الكلام إنه صدق أو كذب تقول دخل زيد وقد دخل فعلا فيقال هذا صدق أو لم يدخل فعلا فيقال هذا كذب فالخبر هو المحتمل للصدق والكذب. أما الإنشاء فأن تقول لزيد قم أو يخرج فأنت تأمر أو تنهى هل يتصور لغة أن تقول لشخص قم فيقول لك صدقت أو كذبت؟ الإنشاء الذي هو أمر ونهي ودعاء وطلب واستفهام أنت تقول لي متى يصل والدك هل تجد قل له كذبت ويسأل فالسؤال والأمر والنهي لا يتوجه إليها تصديق وتكذيب إذن المعيار أو الصفة التي تفصل الخبر عن غيره من أنواع الكلام هو, هو احتماله للصدق والكذب قال هنا ما يدخله صدق وكذب والأدق من هذا لا تقول ما يدخله لأن قولك ما يدخله حكم بدخول الصدق والكذب عليه لا محاله. لكن تقول المحتمل للصدق والكذب لالا ينتقض بمثل قولك محمد صلى الله عليه وسلم ومسلمة صادقان مسلمة الكذاب هذه الجملة لو قلت لك أحكم عليها هل هي صدق أو كذب؟ هذه الجملة لا تقول عنها صدقا ولا تقول عنها كذبا لأن شطرها صدق وشطرها كذب فلما قال هنا الخبر ما دخله صدق وكذب طيب محمد ومسيلمة صادقان دخلها صدق وكذب ألا لا بهذا التعريف دخلها صدق وكذب لكن هي في الحقيقة ليست صدقا وليست كذبا مطلقا لا بد فيها من تفصيل فإذا هذه الجملة لا تصح وبالتالي فنحتاج إلى تعديل في التعريف وأيضا لألا يدخل كما يقولون في نقضي هذا التعريف قول من يكذب دائما كل أخبار كذب هو كذوب ولا يتكلم إلا كذبا ثم قال كل أخبار كذب وهذه أصدق جملة يقولها طيب قوله كل أخبار كذب صدق أو كذب صدق طب هو يقول كل أخبار كذب <تصفيق> هو يقول كل أخبار كذب فكيف تصدقه في هذا فإذا كذبته فيها هو قد صدق في قوله كل أخبار كذب فيتناقضان فإذن هذا التعريف ما يحتمل أو قال ما يدخله صدق وكذب مضطرد غير مضطرد ويضطرب ببعض الإيرادات كمثل هذا ولأن الصدق والكذب متقابلان فلا يجتمعا فلا يصح أن تقول ما يدخله صدق وكذب فلذلك عدل بعض الأصوليين عن قوله ما يدخله صدق وكذب إلى قوله المحتمل للصدق والكذب وابن قدامى في تعريفه في الروضة قال ما يدخله التصديق أو التكذيب والطوف عد العبارة فاستبدل أو بالواو قال ما يقوله التصديق والتكذيل قالوا لأن أو في الحدود التي تفيد التنويع والشكل غير مستحسنة فهذه مذاهب متعددة فقوله المحتمل للصدق والكذب طيب الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب طيب يرد إشكال آيات القرآن وصحيح السنة أخبار فلو طبقت عليها التعريف تقول تحتمل صدق وكذب لهذا ما يصح فكيف نخرج القرآن الكريم وهي أخبار وآياته ونخرج أيضا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة زادوا قولهم لذاته يعني من النظر إليه من حيث هو خبر لذاته يحتمل الصدق والكذب لكني أخرجت قول المعصوم كتابا وسنة وإجماعا صحيحا أخرجت لأنه لا يحتمل إلا الصدق ولكن ليس لذاته بل لصدق المخبر به وكذلك أخرجنا ما ناقض المعلوم وقوعه بالضرورة يعني سيأتيك شخص معلوم من الضرورة أننا الآن في نهار فقال يا أهل المدينة أطبق الليل ورأيت القمر الآن وسط السماء يخبرك بخلاف ما هو معلوم عندك ضرورة فيكون قوله كذبا قطعا ليس محتملا فنقول القطع بكذبه في قوله ذاك ليس لأنه خبر لا لذاته بل لإخباره بما هو مخالف للمعلوم ضرورة فإذا لذاته يخرج ما قطع بصدقه لصدق المخبر به أو بكذبه لمخالفته المعلوم بالضرورة فيزيدون هذا التعريف نعم. ويطلق مجازاً, ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية الخبر يطلق مجازا على غير اللفظ ذي في الكلام قال تخبرني العينان بل القلب كاتم يقولها شخص شاعر يصف كما يقولون حديث العينين العينين ما تخبر وليس لها لفظ ولا صيغة هذا يطلق مجازا على الإشارة والدلالة المعنوية يعني دلاله الحال ودلاله السياق يفهم منها معنى لكنها لا تسمى خبرا فإذا سميناها خبرا قال تخبرني العينان فهذا مجاز، نعم وحقيقة على الصيغة القول المخصوص الجمل الخبرية يطلق عليها خبر إطلاقا حقيقيا وعلى غير الصيغة المخصوصة واللفظ فإنه مجاز نعم وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيه ولا يشترط فيه إرادة، فاتيانه دعاء،, دعاء أو فاتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجازا، مجاز أو, أو أمرا مجاز لا يشترط في الخبر الإرادة. هذا رد على المعتزلة. في اشتراطهم أو في بعض المعتزلة في اشتراطهم في الخبر الإرادة كاشتراطهم في الأمر الإرادة هناك في الأمر ماذا قالوا؟ قالوا لا يكون الأمر أمرا إلا بإرادة فصيغة إفعل من حيث هي إفعل لا تدل على الطلب لما؟ قال أن قد يتكلم بها هذيانا أو نائما فلا يسمى أمرا يتكلم النائم فيقول لك يا ولدي اسقني ماء فلا يقال هذا أمر يجب الامتثال فهذا جعلهم يشترطون الإرادة في الأمر جاءوا في الخبر قالوا حتى الجملة الخبرية وتقول أنا سأفعل كذا أو فلان فعل وفلان ذهب وسيحصل كذا هذه الجمل الخبري قالوا لا تفيد معنى الخبرية إلا بالإرادة إرادة من؟ إرادة المتكلم إيش؟ أن يريد معنى الخبرية بكلامه ليش؟ ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا وجدنا الجمل الخبرية متعددة الموارد في الاستعمال والدلالات فتأتي جمل خبرية بمعنى الدعاء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد جملة خبرية لكن بمعنى الدعاء غفر الله لي ولك جملة خبرية لكن بمعنى الدعاء وتأتي أيضا تهديدا سنفرغ لكم أيها الثقلان جملة خبرية فيها تهديد تأتي أمرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ومن دخله كان آمنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء كثير في القرآن جمل خبرية صيغة وصيغة خبر ودلالتها أمر قالوا فما الذي جعل الخبر يأتي تارة خبرا وتارة دعاء وتارة تهديدا وتارة أمرا قالوا لا يفرق بين دلالة ودلالة إلا إرادة المتكلم فاشترطوا الإرادة في الخبر لإفادة معنى الخبرية أجاب الجمهور قال المصنف لا يشترط فيه إرادة تقرير لمذهبي أهل الحق في المسألة قال فاتيانه شوف هذا رد على المعتزلة فاتيانه يعني الخبر اتيانه دعاء أو تهديدا أو أمرا مجاز إيش يعني هذا الرد على المعتزلة قالوا مجاز لا لأنه فقد الإرادة تعدد المدلول بالوضع لا بالإرادة وعندئذ كيف يتحدد قصد المتكلم من كلامه قالوا بدلالة الوضع دلالة الوضع أن الجملة الخبرية تفيد الخبر فكونه تحدد فبالوضع لا بالإرادة ولذلك لما حملناه عن معنى الخبر إلى الدعاء أو التهديد أو الأمر فبقرين لأنه مجاز ولا نحتاج إلى اشتراط الإرادة نعم وغيره إن وت... وغيره انشاء وتنبيه غير ماذا؟ غير الخبر شف من هنا إلى نهاية المبحث فوائد استطرادية في أقسام الكلام لا علاقة لها بما نحن فيه لكن عادة يريد الأصولين تتم وهي مذكورة عند كتب أهل البلاغة والبيانيين ويجعلها الأصولي أحيانا مقدمة لتقسيم الكلام لكنه ليس ذاصلة بما نحن فيه قال غير الخبر إنشاء وتنبيه. ظاهر كلام المصنف أن الإنشاء هو التنبيه. قال غيره إنشاء وتنبيه. قال رحمه الله في شرحه وتابعنا في ذلك ابن مفلح وابن مفلح تابع ابن الحاجب. كانوا يقول يعني ترى نحن تقلدنا في الكلام. هل التقسيم أن تقول الكلام خبر وإنشاء وتنبيه أو تقول خبر وإنشاء وتمبيه تكون القسمة ثلاثية إدارة ترجع على تقسيماتهم فمتعددة الاعتبارات في تقسيم الكلام الذي عليه الأكثر أن الكلام ينقسم إلى قسمين خبر وإنشاء مورد التقسيم ما هو قال هل يدل على الطلب أو لا يدل فإن لم يدل على الطلب فهو خبر وإن دل على طلب فهو إنشاء أو ربما قالوا ابتداء الخبر إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا يحتمله فإن احتمله فهو خبر وإن لم يحتمله فهو إنشاء شاء الإنشاء قد يدل على الطلب وقد لا يدل عليه فإن دل على الطلب فهو أمر ونهي واستفهام وإن لم يدل على الطلب فهو ترج وتمن وتحضيظ وحث ودعاء وقسم إلى آخره هو حزمة في التقسيم وتنوع أيضا في إيراده قال المصنف ظاهر كلامنا أن الإنشاء هو التنبيه قال وتابعنا ابن مفلح ابن مفلح تابع ابن الحاجم وكذلك فعل السك وبعضهم يقول لا الإنشاء والتنبيه درجتان فالإنشاء الصريح كالطلب والتنبيه غير صريح والمسألة تقسيم اصطلاحي ذو سعة في إراده وتقبله نعم ومنه ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم وقسم ونداء وصيغة عقد وفسخ شوف الخمسة والستة الأولى أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وقسم ودعاء أو نداء السبعة هذه دائما ترد في كلام في تقسيم الكلام الأمر افعل النهي لا تفعل الاستفهام بأحد أدواته من وأين وماذا وكيف إلى آخره التمني والترجي التمني للمستحيل واستخدم فيه ليتا والترجي للممكن واستعمل فيه عسى قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ليت الشباب يعود يوما في المستحيل ما تقول لعل الشباب يعود يوما استخدم ليت لأنه للمستحيل أن يحصل فيقال له تمني والترجي فيما يرجى حصوله كذلك القسم فإنه نوع من أنواع الكلام وليس هو أمرا ولا نهي والاستفهام ولا خبرا وكذلك النداء يا فلان كذا هذه كلها ترد في تقسيمات الكلام أضاف المصنف وصيغة عقد وصيغة عقد وفسخ هذا الذي فيه كلام الفقهاء والأصوليين صيغ العقود يا كرام عقد نكاح عقد فسق عقد طلاق بيع هبة إيجار معاوضة هب إلى آخره كل صيغ العقود هل هي خبر أو إنشاء؟ لما يقول بعتك داري ويقول المشتري قبلت بعت وقبلت فسخت أعتقت طلقت الآن هذه جمل خبرية أو إنشائية خبرية إذن هي خبر صيغته صيغة خبر فالأصوريون والفقهاء على ثلاثة أقوال في المسألة فمنهم من نظر إلى الصيغة وقال هي هي خبر محض ومنهم من نظر إلى آثارها المترتبة عليها فقال هي إنشاء محم ومنهم هو كما صنع المصنف هنا قال ومنه أطفا على إيش على الإنشاء فجعل الجمل الخبرية هذه إنشاء فهذا الذي عليه الجمهور وإن كانت صيغتها صيغة خبر فلما استعملت في الشرع بمعنى الإنشاء صارت كذلك قال الحنفية هذه ألفاظ خبر تدل على الرضا ونية المتكلم بها فلذا هذا لو قال جملة خبرية لم تصحبها نية متكلم سيختلف حكمها والجمهور يقول لا اللفظ ذاته أصبح إن شاءً. فلو قال طلقت أو أعتقت أو فسخت أو بعت وقال ما قصدت فإنه لا يلتفت إليه لأن اللفظ أصبح إن شاء ولهذا قال المصنف وصيغة عقد وفسخ وسيبني عليه المسألة التارية نعم ولو قال لرجعية طلقتك طلقت وفي وجه وندعى ماضيا لو قال لي رجعية يعني زوجة رجعية ويقصد بها أنها لا تزال لم تبلغ الطلقة الثالثة لو قال طلقتك طلقت طلقتك ويتكلم على شيء ماضي قال يقع الطلاق طيب ماذا لو جاء عند القاضي قال يا شيخ أنا أقصد الإخبار عن طلقتي السابقة لها قال وفي وجهه وإن الدعى ماضيا يعني وإن الدعى بلفظته تلك اخبارا عن طلاق وقع سابقا وماضيا فلا يحمل على الإخبار ليش؟ لأننا اتفقنا النصيغ العقودي العقود شاء وليست أخبارا نعم وأشهد إن تضمن إخبارا قول الرجل أشهد يدل بشهادته هذا أيضا صيغته صيغة خبر ليس إن قال أشهد لأنه يحتمل التصديق والتكذيب قيل هو إخبار محض وهذا ظاهر كلام أهل اللغة وترجيحهم في المسألة قوله أشهد قالوا هذا خبر محض وقيل بل إن شاء وما لا إليه القرافي المصنف في طائفة من الأصون إختار القول الثالث التفصيلي قالوا إن شاء تضمن إخبارا تضمن إخبارا القرافي يرجح أن لفظ الشهادة لا يحتمل التصديق والتكذيب قال لأنه لا يدخله تكذيب شرعا قالوا طيب وقوله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد وإن المنافقين لكاذبون. قال هذا راجع إلى تسمية ذلك شهادة وإلا فحقيقته حكم محظور لا يتعلق به تكذيب شرعي. نعم. ويتعلق بمعدوم مستقبل مستقبل, مستقبل أمر ونهي ودعاء وترج وتمن وشرط وجزاء ووعي ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضيض. هذه كلها منقولة عن القرافي رحمه الله. قال هذه قال فائدة هذه الأمور تتعلق بالمستقبل المعدوم المستقبل يعني الواقع مستقبلا ومعدوم لأنه إن شاء يتطلب إيجادا قال الأمر والنهي أما الأمر والنهي والدعاء والترجي وتمني الخمسة هذه فواضحة قال القرافي رحمه الله وجه اختصاصها بالمستقبل أنها طلب الأمر طلب والنهي طلب والدعاء طلب والترجي طلب والتمني طلب قال وجه اختصاصها بالمستقبل أنها طلب وطلب الماضي متعذر والحال موجود فطلبه تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال إيش بقي أن يكون طلب للمستقبل خلصنا من الخمسة الأولى قال وأم الشرط وجزاؤه فإن تقول مثلا من يختم حفظه للقرآن وكافئه أي شرط مرتبط مع جزائه برابط فإنه متوقف عليه وهذا لا يكون إلا في المستقبل وقوعه انتهى من الشرط والجزاء أما الوعد والوعيد قال فهما زجر وحث على أمر متوقع والتوقع لا يكون إلا في المستقبل ماذا بقي؟ بقيت الإباحة قال والإباحة كذلك هي نوع من التخيير ولا تخير فيما مضى ولا فيما هو حال إنما هو في المستقبل انتهت الأنواع التي ذكرها القراف رحمه الله وقد بين وجوه كونها في المستقبل قال ابن النجار رحمه الله وزدت عليه العرض والتحضير العرض قولك ألا تنزل عندنا غدا أنت تعرض على المخاطب والتحضير تقول هل لا تنزل عندنا غدا قال التحضير أشد من العرض وأبلغ في الطلب والتأكيد عليه هو أيضا لا يكون إلا في المستقبل هذه فائدة نغوية محظة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل لنشرع مجلسنا القادم إن شاء الله في بداية تقسيمه للكذب من الخبر صدقا وكذب من حيث المطابقة وعدمه ثم تقسيمه إلى المتواتر والأحاد وسائر الأبواب المتعلقة به أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء واجعل يا رب ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين